Hey Allah, hey Allah, hey Allah, hey Allah Hey Allah, MashaAllah hey hey روها على البشر ايات الكاظم وعلقوها على الصدر فخر على العالم يلا يا يلا يا ما شاء الله ايش قد ضارب جذورة والفرح في حضوره صوره محلاها صوره تنول الكل مراده كل السعادة جنة لو قلبي نادة صارت الفرحة زادة وسادة اعتقادة عندي قلب من حب جن حين ابضعت في الحب السمان ما ضع لو يثنى البدان ما شاء الله, الله دقات القلب مشتاق تزوره نسمعك حدا ربت تزود نورا وما شاء الله بالحليان لا الدنيا عند الصريحه وداوي روح شمال المعاني يحي ميت وفاني نفحمنا برمضان <تصفيق> يوم اللي الله انزل يا الله هي الله المكارم او يلا يلا الخير من عجل يا اللي يحضر محفل ما شاء حشع الريحانه بامنه في <تصفيق> القمر بالكظم جنن الليالي الله يلا اكتب يا قلبي كظم السر في حبي وهالقمر لا تخبي لما اصل العباده سبح الله أكبر قلبك غمرك أوثار غيمك برحمة يمكر والله يعمر بلاد وزهد اعتقاد أكتب تواشيح الأمل يلا يلا اي لو أنشدوا أكتب غزال يلا يلا اي اسمعوا لو وش ما حصل يلا يلا من قلبي حبه من فتال هي ما شاء الله ماشاء الله هي الله هي لي الله مجذوبة طينتي مجذوبة بحبه مكتوبة فكرتي مكتوبة وخاصة هي لي الله هي لي الله الله روح في حبه تطلع باسم من حبه ترجع والرجع منا يشفع يوم كل من حصاده وزهاده اعتقاده من يجاور حبيبه لو ينادي يجيبه ويده منا قريبه يستلم هالسداده وزهاده اعتقاده حيا على الحب والوفا يوله ما جماله ما صفا يوله Aishç listings...